جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ما الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. ماذا؟ فائدة في كنت طلبت قبل هذا فائدة تتعلق بحديث أكل الخبز بالتمر. فهل أحد من الإخوة أرسل شيئا؟ طيب. هذه فائدة تتعلق بحديث جابر نعم 179 حديث رقم كم نعم حديث جابر حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما رقم 179 قال أتانا النبي صلى الله عليه وسلم في منزلنا فذبحنا له شاتا فقال كأنهم علموا أننا نحب اللحم وفي الحديث قصة كنت عندما مر معنا هذا الحديث ذكرت قصة لجابر رضي الله عنه وهي عندما في قصة يوم الحديبية عندما دع النبي عليه الصلاة والسلام إلى طعام صنعه في بيته ذبح حشاتا وطلب من زوجه أن تخبز له صاعا من شعير فدع النبي عليه الصلاة والسلام و. وبعض النفر من اصحابه لتناول ذلك الطعام فدعا النبي صلى الله عليه وسلم اهل الخندق ومر معنا القصه وكنت أشرت أن هذه القصه هي المراده بقول المصنف رحمه الله تعالى بقوله وفي الحديث قصه لكن الحقيقة انني وهمت ليست هي هذه القصه وانما القصه التي يشير إليها المؤلف قصة أخرى لجابر رضي الله عنه في مرة غير هذه المرة أيضا دعا فيها النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته نعم قال ذكر الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه مختصر الشمائل من طريق المؤلف رحمه الله ولفظه أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في دين على أبي. قال فقال آتيكم قال فخرجت فقلت للمرأة لا تكلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسأليه قال فأتانا فذبحنا له داجنا كان لنا فقال يا جابر كأنكم عرفتم حبنا للحم قال فلما خرج قالت له المرأة صل علي وعلى زوجي أو صل علينا قال اللهم صل عليهم قال فقلت لها أليس قد نهيتك قالت ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدخل علينا ولا يدعو لنا أعد قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في دين على أبي قال فقال آتيكم قال فخرجت فقلت, فقلت للمرأة لا تكلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسأليه قال فأتانا فذبحنا له داجنا كان لنا فقال يا جابر كأنكم عرفتم حبنا للحم قال يا جابر كأنكم عرفتم حبنا للحم فهذا الذي يتوافق مع الكصة للتنصيص على, على ذلك قال كأنكم عرفتم حبنا للحم وهنا قال أتانا النبي صلى الله عليه وسلم في منزلنا فذبح لنا شاة فقال كأنهم علموا اننا نحب اللحم فهذه القصة هي التي نص قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم كأنكم علمتم أننا نحب اللحم أما القصة التي تتعلق بيوم الخندق لم يذكر فيها هذا الكلام فيكون الصواب أن قول المصنف رحمه الله وفي الحديث في قصة المراد بالقصة هذه لا التي كانت يوم, يوم الخندق نعم هذا يسائل يقول هل يجوز الإنسان أن يعقد النية بعد الظهر في صوم النافق هذا في خلاف بين أهل العلم منهم من يرى أن عقد النية قبل الزوال يصح قبل الزوال لكن الأظهر والله أعلم أنه إذا لم يطعم فله أن, أن يعقد النية ويمضي يومه صائما نعم قال في حديث عن أم المنذر رضي الله عنها هل فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل قائما لأن الدوالي معلقة هذا أشار إليه بعض شراح الحديث أشار إلى ذلك وأيضا مما يوضح ذلك أن علي جلس لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم مه فإنك ناقه جلس رضي الله عنه فأشار إلى هذا المعنى بعض سراح الحديث نعم يقول هل يسن أن يغسل, يده قبل أن يغسل يده قبل استيقاظه من النوم قبل الطعام الغسل اليدين قبل الطعام يكون إن كان الإنسان على جنابه أو كان في يديه ما يحتاج الى غسل وإذا كان الإنسان قام من نومه وأراد أن يتناول طعاما بعد قيام النوم يمسه بيده فالاولى أن يغسل يديه لحديث النبي عليه الصلاة والسلام فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده نعم هذا سائل يقول جئت إلى المدينة زائر سوف أمكث فيها أربعة أيام هل أقصر الصلاة إذا كانت تقيم في المدينة أربعة أيام فأقل لك أن تقصر الصلاة لك أن تقصر الصلاة لكن الاولى بك أن تنتهز فرصة وجودك في المدينة وان تصلي الصلوات الخمس في مسجد النبي صلوات الله وسلامه عليه مع الجماعة نعم. يقول بعض الناس يتسمون باسم قاسم أو أبو القاسم دون التعريف فهل هذا يجوز ليس هناك حرج ليس هناك حرج لكن جاء عنه عليه الصلاة والسلام ما يدل على النهي عن الجمع بين اسمه وكنيته النهي عن الجمع بين اسمه وكنيته على خلاف معروف بين أهل العلم في هذه المسألة ذكره ابن القيم رحمه الله في كتابه تحفة الودود في احكام المولود يقول هل يجوز افراد يوم الجمعة والسبت بالصوم يوم الجمعة جاء النهي عن افراده بالصيام قال الا ان تصوم يوما قبله او يوما بعده الا ان تصوم يوما قبله او يوما بعده وجاء عن, عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن صيام يوم السبت وحمله جماعة من أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في حملوا النهي عما فيما إذا قصد الإنسان يوم السبت تخصيصه بالصيام إذا قصد تخصيصه بالصيام فينهى عن ذلك لكن إذا وافق السبت مثلا يوم عرفة يصوم ولا حرج أو وافق يوم السبت أيام البيض يصوم لا حرج أو إذا كان يصوم يوما ويفطر يوما وافق السبت يصوم لا لكن يحمل النهي عن صيام يوم السبت إذا قصده قصد تعيينه وتخصيصه بالصيام أما إذا جاء اتفاقا فهو لم يقصد السبت وإنما قصد يوم عرفه قصد أيام البيض فلا حرج في صيامه حينئذ نعم هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن أكل لحم الأرنب وقال إنها لا, لا, لا لم يثبت فيما أعلم حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في أكل لحم الأرنب ولحم الأرنب من المباحات المباحات من اللحوم المباح أكلها نعم يقول ما هي التوسلات المشروعة التوسلات المشروعة ثلاثة التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وهذه أعظم وسيلة يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بها ولهذا نراها كثيرا في أدعية القرآن وكذلك في الأدعية المأثورة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام تأتي كثيرا أن يتوسل إلى الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العليا والمناسب في هذا النوع من التوسل أن يتخير من أسماء الله جل وعلا ما يتناسب مع حاجته ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وارزقنا وأنت خير الرازقين يختار من الأسماء ما يتناسب مع حاجته لكن إذا جاء بأسماء ليست متناسبة مع الحاجة يحدث ما عبر عنه ابن القيم رحمه الله تعالى بتنافر الكلام فإذا التوسل بأسماء الله جل وعلا وصفاته العليا هذا من أعظم الوسائل في باب الدعاء النوع الثاني من التوسل أن تتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بعملك الصالح أن تتوسل إلى الله عز وجل بعملك الصالح بإيمانك بطاعتك بحبك لشرع الله حبك لنبيه عليه الصلاة والسلام حبك لدينه إلى غير ذلك من أعمالك وطاعاتك التي تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بها ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن امنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا فذكر الإيمان توسلا إلى الله ومثله قول النبي عليه الصلاة والسلام في دعائه والحديث الصحيحين اللهم لك أسلمت وبك امنت وعليك توكلت وإليك انبت وبك خاصمت اعوذ بعزتك لا إله إلا أنت تضلني فذكر الإسلام والإيمان والتوكل وغير ذلك من الأعمال الصالحات وسيلة بين يدي دعائه هذا النوع الثاني من التوسل المشروع النوع الثالث التوسل بدعاء الصالحين الأحياء الحاضرين صالح حي حاضر عندك تقابله وأمامك لا حرج لو كنت له ادعو الله لي لا حرج لو كنت له ادعو الله لي وأيضا في هذه الحال عندما تقول له هذه الكلمة تقولها من باب حصول النفع للجميع لان المسلم إذا, إذا دعا لاخيه المسلم قال له الملك ولك بمثل ذلك ولك بمثل ذلك فهذه الثلاثه كلها توسلات مشروعه دلت عليها الدلائل في كتاب الله وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم ويشملها قول الله سبحانه وتعالى وابتغوا اليه الوسيله الوسيله هي القرب منه سبحانه وتعالى والقرب منه إنما يكون بفعل ما شرع وهذه الأنواع الثلاثة من التوسلات كلها توسلات شرعية دلت عليها الدلائل من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وما سوى ذلك فوإما توصل شركي أو بدعي بحسب نوع التوسل إما توصل شركي أو بدعي نعم هذا يقول هل إذا طلبت من رجل صالح ان يدعو لي أكون قد خالفت قوله صلى الله عليه وسلم ولا يسترقون لا ليست مخالفة لأن الاسترقاب باب آخر الاسترقاء باب آخر والرقية هي أن يقرا على المريض وينفث والأولى بالمريض أن يرقي نفسه الأولى بالمريض أن يرقي نفسه وكذلك الأولى به أن يدعو لنفسه الأولى به أن يدعو لنفسه عاد مطرف بن عبد الله بن الشخير رضي الله رحمه الله تعالى مريضا فقال له المريض ادعو لي قال ادعو لنفسك ادعو لنفسك امن يجيب المضطر إذا دعى، لأن دعوتك لنفسك وأنت مريض دعوة ماذا مضطر دعوتك وأنت مريض دعوة مضطر ودعوة المضطر شأنه عظيم امن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض اله مع الله فالاولى بالإنسان أن يدعو, نفس أن يدعو لنفسه وأن يرقي نفسه وينطبق هنا المثل المشهور ما حك جلدك مثل ظفرك عندما تدعو لنفسك وتلح على الله سبحانه وتعالى مناجاتك وإلحاحك لحاجتك ولمطلوبك أشد من دعاء الآخرين لك نعم يقول إذا سمى الرجل ابنه عابد هل يعتبر هذا الاسم تزكية عابد من العبادة وعابد من العبادة وهذا المعنى مطلوب من كل مسلم من كل مسلم أن يكون عابدا. لله تبارك وتعالى فلا يظهر يعني لا يظهر أن هذا نوعا من التزكية لأن هذا أمر أو قدر مطلوب من كل مسلم أن يكون عابدا لله والتعبيد لله سبحانه وتعالى جاء في الأسماء المعبده عبد الله عبد الرحمن إلى آخر هذا كل تعبيد لله جل وعلا وهذا الأصل في المسلم أنه عبد لله سبحانه وتعالى يقول من أدرك الصلاة في التشاهد وفي كتب التراجم في كتب التراجم بعض من اسمهم عبد الله يلقبون ب عباد أو عبادل كما مر معنا قريبا فمثل هذا ليس من التزكية لأن كون الإنسان عبدا لله تبارك وتعالى هذا هو الأصل في المسلم نعم يقول من أدرك الصلاة في التشاهد الأخير هل تحسب جماعة أم لا من أهل العلم من يرى أن إدراك الجماعة إنما يكون بإدراك الركوع إنما يكون بإدراك الركوع لكن من جاء والإمام في التشهد الأخير فالمشروع في حقه أن يصلي مع الإمام فيما أدرك من الصلاة ولو كان في التشهد الأخير لعموم قوله صلى الله عليه وسلم فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا هذه مرأة تقول إذا نزل منها ماء الرجل بعد الاغتسال أو أثناء الصلاة فما عليها أن تفعل إذا اغتسلت و بدأت تصلي فلا حرج عليها في ذلك لكن إذا أرادت تصلي صلاة أخرى ويوجد شيء ما من الماء نزل فإنها تغسل المكان وتتوضى من جديد نعم يقول إذا ذكر إذا القول إذا ذكر الصحابي رحمه الله هل هذا فيه مخالفة أعد يقول القول إذا ذكر الصحابي رحمه الله هل هذا فيه مخالفة رحمه الله هذا دعاء بالرحمة والدعاء بالرحمة يدعى بهذه الدعوة لكل مسلم الصحابة وغيرهم لكن الدعاء برضي الله عنه أصبحت علامة مميزة لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قيل فلان رضي الله عنه عرف بالترضي أنه صحابي، وإذا قيل رحمه الله عرف بذلك أنه من التابعين، فلهذا يبقى على هذا الأصل، وهو وجه يعرف به من لا يعرف أن هذا الذي نقل عنه هذا القول من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن مميز بذلك في كتب السنة وفي كتب الحديث، في كتب الفقه وفي كتب أهل العلم الصحابي إذا ذكر يقال رضي الله عنه، ومن سوى الصحابة يقال رحمه الله، وإلا هذه دعوة وهذه دعوة. عموم المسلمين يدعى لهم بالرضا ويدعى لهم بالرحمة والصحابة يدعى لهم بالرضا ويدعى لهم بالرحمة لكن هذا أمر مضى عليه أهل العلم وينبغي أن يكون كذلك حتى يعرف الصحابة من غيرهم حتى يعرف الصحابة من غيرهم والصحابة رضي الله عنهم ذكر الله عز وجل في مواضع من القرآن رضاه عنهم ورضاهم عنه نعم. هذا الزائر يقول كيف أحصل على الأشريط المسجلة لهذه الدروس موجودة في قسم الصوتيات في المسجد النبوي <تصفيق> يقول ما هو أفضل عمل بعد صلاة الفجر الذكر أو حضور درس علمي يمكن الجمع بينهما إذا كان الدرس العلمي يتأخر بدءه بعد الصلاة قليلاً فتشرع في الأذكار وإذا بدأ الدرس تحضر وإذا انتهى الدرس تكمل الأذكار فتجمع بين الأمرين إن كان الدرس يتأخر فتبدأ بالأذكار إلى أن يبدأ الدرس وإذا كان الدرس بدأ ولم تكمل أذكار تكملها بعد الدرس فتجمع بين الأمرين ودروس العلم هي مجالس ذكر قال عليه الصلاة والسلام إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قالوا وما رياض الجنة قال حلق العلم فحلق العلم وحلق الذكر هي مجالس ذكر لله سبحانه وتعالى ولهذا كان أحد السلف في مجلس يلقي مسائل من مسائل العلم وأطال في الشرح والبيان والتوضيح فقال شاب من الحاضرين اذكر الله قال شاب من الحاضرين اذكر الله قال ونحن من اليوم ماذا كنا نصنع يعني مجالس العلم كلها مجالس ذكر لله مجالس الحلال والحرام وبيان الأحكام وذكر الآداب وغير ذلك هذه كلها مجالس ذكر لله تبارك وتعالى يقول ما حكم لبس المرأة للبرقع لبس المرأة للبرقع إذا كان يتخذ للزينة وإبداء العين وإظهار المحاسن فهذا لا يجوز أما إذا كان يعني البرقع يبدو منه جزء يسير من النظر تضطر إليه وتحتاج إليه لرؤية طريقها فلا حرج من ذلك أما أن تلبسه لزينه وخاصة أيضا أنواع من ذلك تجعل مزخرفة ومزينة ومجمله وتبدي العين والحواجب واعلى الخدين فهذه فتنة ربما فتنتها به أشد مما لو أسرت عن وجهها كاملا نعم يقول هل من الصواب صلاة ركعتين بين أدانين الجمعة بعضه للعلم يستدل لذلك بحديث بين كل أدانين صلاة لكن هذا الحديث خاص المراد بالأدانين ما بين الأدان والإقامة ما بين الأدان والإقامة بين كل أدانين الصلاة أي بين كل أدان وإقامة الصلاة وليس قبل الجمعة صلاة إلا إذا دخل المسلم المسجد يصلي تحية المسجد وينتظر بعد ذلك يبقى جالسا منتظرا الصلاة نعم يقول هل يجوز لولي المرأة أن يشترط عند عقد النكاه لا تدخل إلا بعد الوليمة له ذلك له ذلك و. الوليمه هي اعلان النكاح فاذا دخل و اولم ثم دخل او دخل ثم اولم لحرج في هذا كله لكنه الوليمه هي اعلان النكاح سواء دخل ثم اولم او اولم ثم دخل والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد واله وصحبه اجمعين